الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسف خلق المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وانتبعوا برسال اليوم الدين اللهم علمنا ما يدفعنا وفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد كنا قد وصلنا في شرح رقود رسم المفتي عند مطلب إذا صح الحديث فهو مذهب أبي حنيفة بشرقين وفتلمنا عن الشرط الأول نعيد سريعا من عندي قول المصنف رحمه الله تعالى قال قل ولا يخف أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص. هذا الشرق الأول في إذا صح الحديث هو مذهب أبي حنيفة قلنا بشرطهم هذا الشرق الأول وهو قول المصنف ولا يخفى أن ذلك لما كان اهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعمل به صح نسبته إلى المذهب لا كما يقوله يعني المحدثين مثلا أن الإمام قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الشافر قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بقول الإمام أو بقول الإمام الشافعي أو مالك ومروين عن إم الأربع وصح الحديث فهو مذهبي دون معرفة أن هذا لا يتحقق إلا لمن كان يعني أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها من ذلك قال فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نصفته إلى المذهب بكونه صادرا بإذن صاحب المذهب إذ لا شك أنه لو علم ببعث دليله رجعا واتبع الدليل الأقوى وإذا رد المحقق بالنهمام عن المشايخ خيث أفتوا بقول الإمامين لأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله لأنه لو علم ضعف دليله رجع عن قوله فيسوء أيضا لنا في مثل هذه الحالة العدول عن قوله حينئذ ولا يعد ذلك خروجا عن المذهب لصدوره عن إذن المصاحب المذهب وكذلك أيضا يجوز العدول عن قوله لاختلاف العصر والزمان أو للضرورة والتعامل كما نفى الله سمعت عليه كما أورده قاضي خال في فتاوى. أيضا قال وأقول أيضا ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب هذا الشرط الثاني الشرط الأول أن يكون أهلا النظر في النصوص والشرط الثاني قال ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب إذ لم يأذن في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية من اتفق عليه أئمتنا لماذا؟ علل ذلك بقوله قال أن اجتهاده أقوى من اجتهاده فالظاهر أنهم رأوا دليلا أرجح أرجحوا مما رأى حتى لم يعملوا به ولهذا قال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين الكمال بن همام العلامة قاسم الموذن قطلبغة صاحب التصفيف والترجيح على كتاب القدوري قال في حق شيخه الكمال بن همام صاحب فتح القدير، فتح القدير على الهدايا، لا يعمل بأرحات شيخين التي تخالف المذهب. إذا كان الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى الذي يعد مجتهدا في المذهب، يعني لا يؤبه بأقواله التي تخالف المذهب. فما بالكم في المفسدين في زماننا الذين يخالفون مذاهب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ويعتقدون أن رأيهم صواب؟ لذلك أنا لا أركنه إلى أي إنسان يخالف مذهبهم وهذا ما نراه من كثير من المتحدوين من الالتزام بمذاهبهم وأنا أقول يعني إذا كان الإمام الكمال ابن همام على جلالته في المذهب وهو مجتهد في المذهب لا يلتفت لأبحاثه كما نص عليه العلامة قاسب قطبغ فيما خالف في مذهبهم من ذات أولى يعني من المعاصد الذين يخالفون مذاهبهم إن كانوا أصلا يلتزمون مذهبا وقال في تصحيحه المخطوط في تصحيحه المخطوط في تصحيحه أي قال في تصحيح أي العلامه قاسم بن CURLOPT وقال في تصحيحه المخطوط في تصحيحه وهو كتاب التصحيح والترجيح على متن القدوري نعمل تصحيح والترجيح على متن القدوري والكتاب مطبوع طبع في شارع ال100 ماجستير محققه في بشات ماجستير وطبع مقبوه في دار الكتب العلميه وقال في تصحيح على القدوري قال العلاء الإمام العلام الحسن بن مسور بن محمود الأزندي المعروف بقاضي خان في كتاب الفتاوى فتاوى قاضي خان هو المعروف باسم الخانية رسم المفت في زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة إن كانت نروية عن أصحابنا في طوايات بلا خلاف بينهم فانه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مستهداً متقنا لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهاد أئمتنا بمعنى ولا ينظر إلى قول من خالفهم ولا تقبل حجته أيضا لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده إلى آخره ونقل أيضا نحوه عن شرح برهان الأئمة على أدب قضائي واضح لا نعود عندما قال العلامه قاسم قال لا يعمل بأبحاك شيخنا التي تخالف المذهب ابن عبدين علق على الموضوع في حشية عبد الاندر المختار قال رحمه الله تعالى قال لأن الفرض في أشواط الطواق أكثر السبع إلى كلها وإن قال المحقق ابن إن الذي ندين الله تعالى به أن لا يجزئ أقل من السبع ولا يجبر بعضه بشيء فإنه من أبحاثه المخالف لأهل المذهب قاطبة كما في البحر وقال تلميذه العلامة قاسم إن أبحاثه المخالف للمذهب لا تعتبر هذا ما عليه بن عبي رحمه الله تعالى عند ذكري قول العلامة قاسم في النسبة التي خالف فيها الكمال بن همام رحمه الله تعالى وهذه هي المسائل التي خالف فيها المثل يعني إحنا إحنا عندنا إذا أتى بأكثر أشواط الطواف عزاه الكمال بن همام خالف قال لأن الفرق أشواط الطواف أكثر السبع لكله فها في هذه المسألة خالف قلت ولا في رب ما عدل ولا في رب ما عدل عم تف عم عليه أئمته هذا تدراس هذا السدراسل على الشرط الثاني أي شرط له تقييد ذلك بما إلى وافق قولا في المذهب قال قلت لأك ما عدلوا عما اتفق عليهم أئمتنا يعني صورة المسألة يعني أن الفقهاء قد يختارون ما خرج عن المذهب بكلية للضرورة أو لتغير الزمان والعرف ففي هاتين الصورتين يجوز الخروج عن المذهب أيضا ويسلغ العدول عما اتفق عليه الأئمة ولا يعد ذلك خلوجاً عن المذهب بل مثل هذه المسائل تكون داخلة في المذهب لأنها صادرة بإذن الإمام ورمي على قواعده التي أكسسها فهي مذهبه مع واضح؟ لأن هذه المسائل لو حدثت يعني لضرورة في زمانه أو أدرك هذا العرف الحادث ذهب إليه الإمام كما ذهب إليه المتأخصرون واضح؟ لذلك قال لكن ربما عدل عما اتفق عليه أئمة لضرورة ونحوها كما مر في مسألة الاستجار على تعليم القرآن وفصل القول فيها ونحن من الطاعات التي في ترك الاستجار عليها ضيع الدين إحنا قلنا هذه ضرورة وقلنا أن إحنا وهذا يعني يعني يحذن بها استحسانا مما لضرورة خلاف القاعدة وهذه من باب ضرورة كما قررناه سابقا فحين إذن يجوز الاستاء بخلاف قولهم كما نذكره قريباً عن الحاو القدسي وسيأتي بصفه أيضاً آخر الشرح عند الكلام على العرف. طيب كما يأتي كما نذكره قريباً عن الحاو القدسي من الحاو القدسي طيب القدسي المقدس جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي وجمال الدين هذا كان معيد درس الإمام الكساني رحمه الله تعالى وسمي الحاو المقدس صنفه في القدس. إذن الحاو القدسي لجمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي معيد درس الإمام الكسامي رحمه الله تعالى وصني بالحال القدسي لأنه صنفه في القدس قال والحاصل أن ما خالف فيها الأصحاب الآن مطلب جديد وهو أقوال أصحاب الإمام والمسائل مبنية على العصرف وضورة وتخريجات المشايخ على قواعد الإمام غير خارجة عن المذهب الحنفي ذلك قال والحاصل أن ما خالف فيها الأصحاب وإمامهم الأعظم لا يخرج أي بمعنى عند قلبه والحافظ أي هذا البحث شامل للقاعدة المارة مع زيادة أمور هذه الأربعة تكون داخلة في المذهب وغير خارج ما هي هذه الأمور الأربعة التي تعد داخل المذهب من داخل المذهب ولا تعد خروج المذهب أول هذه الأمور أنه يمكن أن يجب أن تحفظوه أن هذه الأمور يخلط في المذهب لا تعتبر خروجاً علي المذهب أو اولاها اقوال الاصحاب المرجحة ايضا المسائل المبنية على العرف وثالثها المسائل المبنية على الضرورة ما سألت الاستجارة يعين القرآن والرابعة تخريجات المشايخ على قواعد الامامي واقوالي هذه الأربعة لا تعد خوجا عن المذهب وتعيدها ايضا اولاها اقوال الاصحاب المرجحة والمسائل المبنية على العرف والمسائل المبنية على الضرورة وتخريجات المشايخ يعني على قواعد الإيمان وأقواله وبعضهم زاد عليها نوعان آخران منهما قالوا يعني ما كان مزقوطا عنه, عنه في المذهب حتى عنه في المذاهب الأخرى وموافق لقواعد مذهبنا وهذا ما ذكره يعني في الدر المختار في كثير من المسائل، يعني مثلا أضرب لك مثالا في باب العشر قال ابن عبد رحمه الله تعالى قال أوستقاه بما اشتراه وقواعدنا لا تأباه وقواعدنا لا تأباه هذه أيضا لا تعتقد أن عن المذهب بعضونه قال ما كان نسكوتا عنه في المذهب والغالوي بحتاج المفتي إلى الإفتاء بمذهب الغير لحاجة شديدة أو عموم بلوى قيدوها بالحاجة شديدة أو عموم بلوى مع مراعاة الشرائط الأربعة التي ذكرها الفقهاء ليقولنا أن تكون أقوال أصحاب المذهب الموجحة ومنية على العرف أو على الضرورة تكون تخريجات المشايخ وفقا وواعد الإمام وأقواله سنأت إن شاء الله عندما يعني في في الرسالة عندما يبحث يعني في عملية القضاء عندما بحث القضاء من مذهب الغير يعني سنتكلم في هذه المسئلة ننقر لكم هنا قول ابن عبدين رحمه الله تعالى على هذه المسئلة إذا احتاج المختي لإحتاج من مذهب الغير فيما ذكره في حاشته على الدر المختار رد المختار في باب الرجعة قال فالأولى الجمع بين المذهبين هذا في مسألة إمالة إذا احتاج للإستاذ المذهب الغير لحاجة شديدة أو عموم البلوان ابن عبدين علقاء قال فالأولى الجمع بين المذهبين ومثل لذلك مثل الإمام مالك رحمه قال فالأولى الجمع بين المذهبين لأن مالكا تلميذ لأبي حنيفة ولذا مال أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في بيباجة المصفة واضح؟ بيباجة المصفة لمن؟ نادينا الشيخ الدغدال لذلك نتأخذ موديدة في الكتاب الذي أعطيتها إياه فعلى ما نقله الإمام القرستان أيضا في حاشية الفتال في حاشية الفتال لما حاشية الفتال حاشية الفتال قال ذكر الفقيه أبو الليخ في تأسيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مشألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه إن مذهب مالك أقرب مذهب إلى مذهب الإمام أبي حيني فأقولنا ما نقله ابن عبدالله رحمه الله تعالى عن أن مالكا كالتلميذي لأليحا لفحر رحمهم الله جميعا واضح طيب. والحاصل أن ما خالف فيها الأصحاب وإمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا ردحه المشايخ المعتبرون وكذا ما بناه المشايخ على العرف الحالي لتغير زمان أو للضرورة ونفلنا الضرورة مثل التسجارة على تعنيم القرآن ونحو ذلك لا يخد عن مذهبه أيضا لأن ما رجحوه لترجح جليله عندهم مأدون به من جهة الإمام وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضحر باعتبار أنه لو كان حيا لقال بما قالوه لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضا وهو مقتضى مذهبا لكن ينبغي أن لا يقال قال أبو حنيف كذا في هذه المسائل لا يقال قال أبو حنيف كذا إلا فيما روي عنه صريحا وإنما يقال فيه مقتضى مذهب الإمام كذا، وهذا يعني لا يقال قال أبو حذيفة إنما يقال مقتضى من هذا الإمام كما قلنا، ومثله قال تخرجات المشايخ بعض الأحكام من قواعده، مثل مدرسة ما معنا التخرج أولاً عندما قال ومثله تخرجات المشايخ، يعني التخرج يفعل على معناين، أما تفصيل قول النوبه من والتسيوع على قواعد الإمام وأقواله المسائل المسكوطة عنهم راضح؟ هذا معنى التخريج زايد قال ومثل التخريجات المشايخ على بعض الأحكام من قواعده او بالقياش على قوله ومنه قولهم وعلى قياس قوله بكذا يكون كذا فهذا كله لا يقال فيه قال أبو حنيفة نعم صح أن يسمى مذهبه بمعنى أنه قول أهل مذهبه او مقتضى مذهبه وعن هذا لما قال صاحب الدرر والغرر في كتاب القضاء إذا قضى القاضي في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ قال أي أصل المذهب, المذهب كان حنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو, أو بالعكس وأما إذا حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد أو نحن هم من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه رابح طيب نعين ما قال وعن هذا لما قال صاحب الدرر والغرر لمن الدرر والغرر قلنا من أنا شيخ بغدادي؟ أسأل اليوم كل هائلة عن الكتاب عندك. الأصل... نعم الله خصبارك الله فيه. إذا قبل قاضي في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ قال من الذي قال؟ إنه صاحب الدرالورف. واضح؟ قال أي أصل المذهب؟ كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحن أو بالعكس. وأما إذا حكم الحنفي أبو يوسف أو محمد او نحوه من أصحاب الإمام يعني كالحسن من زياد أو زفر ليس حكما بخلاف رأيه لماذا؟ لأن أصحاب الإمام ما قالوا بقول إلا وقد قال به الإمام وذكرنا هذا فيما مضى واضح؟ قال والظاهر أن نسبة المسائل مخرجة إلى مذهبه أقرب من نسبة المسائل التي قال بها أبو يوسف أو محمد إليه وهذا مطلب يعني جديد يعني تخرجات المشايخة على قواعد الإمام تخريجات القوائ تخريجات المشايخ على قواعد الإمام أقرب إلى مذهبه من أقوال الأصحاب وهذا أيضا في إشكالات كثيرة حقيقة الملح هذا. لذا قال الظاهر أن نسبة المسائل المخرجة إلى مذهبه أقرب من نسبة المسائل التي قال بها أبو يوسف ومحمد إليه. لأن المخرجة يعني علل ذلك لماذا تعتبر هذه التخريجات أقرب من قول الأصحاب؟ قال لأن المخرج مبني على قواعده ووصوله. أما المسائل التي قال بها أبو يوسف ونحن من أصحاب الإمام فكثير منها مبني على قواعد لهم. خالفوا فيها قواعد الإمام ونحن قلنا أن يابو يوسف مجهد مطلق وكذلك محمد بن الحسن وكذلك زفر بن الهدي وانتسابهم للمذهب لا يعني تقليدهم الإمام، وإنما كل واحد منهم مجهد مطلق يجوز تقليده قال فكثير منها مبني على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام لأنهم لم يتزموا قواعدهم كلها كلها كما يعرفه من له معرفة بكتب الأصول نعم قد يقال إذا كان أقوالهم روايات عنه على ممر تكون تلك القواعد له أيضا لابتناء تلك الأقوال عليها وعلى هذا أيضا تكون نسبة التخريجات إلى مذهبه أقرب لابتنائها على قواعده التي رجحها وبنى أقواله عليها فإذا قضى القاضي بما صح منها نفذ قضاؤه كما ينفذ بما صح من أقوال الأصحاب فهذا ما ظهر لتقيره في هذا الباب من فح الملك الوهاب والله تعالى أعلم ذو الصواب وإليه المرجع, المرجع والمهد قال المصنف رحمه الله تعالى في سؤال قبل ما نكمل هل هناك سؤال قال المصنف وحيث لم يوجد له اختياره فقول يعقوب هو المختار وحيث أن يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار ثم محمد من فقوله الحسن ثم زفر وابن زياد الحسن وقيل بالتخير في فتوى انخالف الإمام فاحدا وقيل من دليله أقوى رجح وذال مفتن باجتهاد الأصح وذال مفتن باجتهاد الأصح وهذا يعني تقدير العبارة في قوله وذال مفتن باجتهاد الأصح يعني وذا الأصح في حقت مفتٍ مجتهد هذا تقدير العبارة يعني قال وذا لمفتٍ مجتهد مصلح تقدير العبارة وذا الأصح في حقت مفتٍ مجتهد طيب. نأتي الآن قال وقد علمت ما قررناه آنفا أن متفق عليه أن لا يجوز للمجتهد في مذهبهم أن يعدل عنه برأيه لأن رأيهم أصح الآن بدأ بمطلب جديد وهو الترتيب بين روايات المذهب والحكم فيما إذا خالف الصاحبان الإمام قال وأشرت هنا إلى أنهم إذا اختلفوا أي اختلف الإمام مع أصحابه يقدم مختاره أبو حنيفة فواء وافقه أحد أصحابه أو لا فإن لم يوجد له اختيار قدم مختاره يعقوب وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام رحمه الله تعالى وعاد الإمام محمد أن يذكر أبا يوسف بكنيته إلا إذا ذكر معه أبا حنيفة فإنه لم يذكره باسمه العلم فيقول يعقوب عن أبي حنيفة وكان ذلك بوصية من أبي يوسف تأدبا مع شيخه أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا ورحمنا بهم وأدام بهم النفع إلى يوم القيامة وأيضا مثلا في كتاب السيارة الكبير لا تجد محمد مثلا يقول اسم يعني إذا كان يروي بطريق الإمام أبي يوسف عن أبي حنيفة لا يذكر كان لا يذكر اسمه لا باسمه ولا بلقبه كان يقول حدثني الثقة وهذا عندما اشتد الخلاف بينهما والقصة معروفة يعني مراجع في ترجمة الإمام محمد أبو يوسف الإمام التوثير يعني يراجع القصة ويعلم ما قصة الخلاف بينهما وأمدو صحة أصل هذه القصة كما ذكر الإمام التوثير رحمه الله تعالى لذلك تجده في السلف قال أخبرني الثقة ويقص به أبو يوسف قال وأدام بهم النفع إلى يوم القيامة وحيث لم يوجد أبو يوسف خيار قدم قول محمد بن الحسن أجل أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف ثم بعده يقدم قول زفر والحسن بن زياد وثناك أيضا المسائل التي يفتى فيها على قول زفر وهناك منظومات نظمة وقال يومين كان هناك في منتدى الأصبين لأحد المشايخ يعني أنزلوا موجود في منتدى الأصبين لكتب فيها مسائل التي, التي يفتى فيها في المذهب على قول الامام زفر وشرحها شرحها للنلل الكتاب مطبوع في السعوديه موجود على النت قبل يومين انزل في الاصلين يعني هذا ضروري تطلعوا عليه المسائل التي يفتى فيها في المذهب على قول الامام زفر وايضا سناكي أن نظمها ابن عبدين وزاد عليها يعني المفتى بها على قول زفر يعني 15 عشره مساله ابن عبدين استثنى منها ثلاثه والعلماء استثنى منها ثلاثه يعني انه ليس قول زفر لوحده بقي تطمعس وزاد عليها ابن عبدين ثمانية فاصبحت اوصلها الى عشرين كتاب الى عشرين مسألة فيها يعني الوائل فيها قبل الامان زفر الكتاب موجود في المستدى الاصفين قبل يومين نزل لملة الاحشائي يعني لا اكل اسم الله انا نزلت يعني دقيقة بأثرة من اسمه وصلة الظفر وصلة الظفر في المسألة يفتبها على اقل زفر ورسيلة الظفر في مسائلة يفتى بها على قول الزفر هذا للمن الإحسائي موجود في الأصدرين ورسيلة الظفر فيما يفتى به في المذهب على قول الزفر وسنات أيضا لذكر بعض يعني هناك كتاب للشيخ ابن أول في نفس الموضوع وأيضا للحموي أيضا له نظم نظم الحموي شرحه مع دول النبيسي سنات إن شاء الله عند ذكر الزفر إلى هذه المسائلة قال ثم بعده يقدم قول الزفر والحسن من زيادة، فقولهما في رتبة واحدة أي قول يعني في نفس المرتبة قول الزفر والحسن من زيادة. قال فقولهما في رتبة واحدة لكن عبارة من النهر ثم بقول الحسن أي العبارة التي وردت في كتاب النهر. ما كتاب النهر؟ قدم قول الزفر ثمّ الحسن قال ثم بقول الحسن أي أن قول الزفر المذيب مقدم على قول الحسن من زيادة. نعم. وقيل, وقيل إذا خلفه أصحابه أي إذا اختلفه وقدم مختاره وأبوح أن يتشور موافقه وأحد أصحابه أو لا وقيل إذا خالفه أصحابه وانفرد بقول يتخير المفتي وقيل لا يتخير إلا المفتي المجتهد فيختار ما كان بليله أقوى يعني ابن فاعش الشيخ البغداد يقرأ مثلا في نفس الى ثلث اقوال قولا لامام وقولا لابي يوسف وقولا لمحمد ويقول اريد ان اتخير من ضمنها فكلها داخلتهم في المذهب هذا التخير لا يكون الا للمفه المجتهد فيختار ما كان دليله اقوى قال في الفتاوى السراجية لمن الفتاوى السراجية لما كتاب الفتاوى السراجية نعم، سراج الدين علي بن عثمان الأوشي، رحمه الله تعالى، هو صاحب منظومة الفرائع أيضاً، سراجية. سراج الدين علي بن عثمان الأوشي، وله قصيدة مشهورة، له قصيدة مشهورة في العقائد، هي قصيدة يقول العبد أو هي قصيدة بدي الامالي، قصيدة بدي الامالي. نعم أو يعني تسمى بقصيدة بلي الأمالي أو ببيط عفوا نظم بلي الأمالي أو بنظم قال العبد أو يقول العبد لي مطلعه يقول العبد وهي في العقيدة نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال في الفتاوى الشرعية ثم الفتوى على الإطلاق. قيل وسأقيلة نعم صيغة ضعيفة يا أبو حمزة. هذه صيغة توضيح أن الآن سيأتي لتفريق بين السائل إن شاء الله. هو ذكرت ثم يأتي لتفيده واحدة واحدة. قال في الفتوى الشرادية ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة. طيب عندما قوله عند قوله الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة يعني سواء وافقه أحد أصحابه أم لا. واضح؟ ثم قول أبي يوسف. ثم قول محمد ثم قول زفر والحسن بن زياد وقلنا في النهار قدم قول زفر على قول الحسن وهما الاصر انهما في مرث واحد يقيل اذا كان ابو حنيفه في جانب وصاحباه في جانب يعني الامام له راي ومحمد وابو يوسف يعني يتفقان في راي يخالف راي الامام اذا كان ابو حنيفه في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار والاول اصح اذا لم يكن المفتي مجتهدا بمعنى لم يكن المفتي مجتهدا وليس له أن يتخير وإنما يفعل على قول الإمامي مطلقاً ومثله في مسن التنوير في مسن التنوير لمن التنوير؟ عبارة مسن التنوير قال ويؤخذ بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحشر والجياد هذا وأيضاً هذا ذكر صاحب منية المصلي في كتاب أدب القضاء نعم الله يبارك لك يا شيخ نعم التنوير لي أدس المرتاشي وعليه الدور المختار من الأصال الحشكفي وعلى الحشكفي صاحب الدور أيضا حاشد بن عبد النهي رد المختار على الدور المختار وقال في, في آخر كتاب الحاب القبسي: وكل صاحبهم ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الأكبر فالأكبر إلى آخر من كان من كبار الأصحاب وقال قبله ومتى كان قول أبي يوسف ومحمد موافق قوله لا يتعدى عنه إلا فيما مصت إليه الضرورة وعلم أنه لو كان أبو حني فرأى ما رأوا لأفتى به وكذا إذا كان أحدهم معه فإذا خالفاه في الظاهر قال بعض المشايخ خذ بظاهر قوله وقال بعضهم المفتي مخير بينهما إن شاء أفتى بظاهر قوله وإن شاء أفتى بظاهر قولهما والأصح أن العبرة لقوة الدليل والحاصل الآن أراد أن يلخص جميع ما سبق يعني كل ما ذكرناه يتلخص في أربع صور عقلية هذه الصور إما أن يتفق الصاحبان مع الإمام أو وافقه أحدهما وخالفهما الآخر يعني الصور الأولى أن وافق أن يتفق الصاحبان يعني يكون القول متفق عليه بين الإمام والصاحبي هذه الصورة الأولى الصور الثانية إذا وافقه أحدهما وخالفهما الآخر بمعنى كان بجانب الإمام أبو يوسف أو محمد واضح؟ أو خالفاه واضح وأيضا إذا خالفاه فإما أن يختلف ما بينهما أو يتفق هذه الصورة رابعة إذا نعيد أربع صور عند قوله والحاصل إذا إما أن يتفق الصاحبان مع الإيمان أو يوافق أحدهما ويخالفه الآخر أو خالفاه اثنين المخالفين وهذا الخلاف عندما يخالفان إما أن يكون هذا الخلاف متفقين هما في رأي أو كل واحد الله قال مختلف عن الآخر أيضا إذا خالفه فإما أن يختلف فيما بينهما أو يتفق واضح الآن الحكم في الصورة الأولى الحكم في الصورة الأولى أنه يؤخذ بما اتفق بما تف بما تفق عليه واضح في الحالة الأولى يؤخذ بما اتفق عليه ما هي الصورة الأولى هي أن يتفق الصاحبان مع الإمام واضح الآن الخلاف أو الاختلاف كان في الصور الثلاثة الباقية في اللي إذا خالفاه أو إذا خالف كل له كان كل له رأي اللي بقيت الذكرناها يعني والصحيح أنه مختبئ أنه لو كان مجتهد في هذه الحالات الثلاث الباقية ينظر إلى قوة الجليل لأن إن لم يكن يعني مفتيا مجتهدا يؤخذ بقول الإمام فيها مطبقا واضح وهذا حال نحن نقلدون قال والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيث وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة وكذا إذا وافقه أحدهما وأما إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه فإذا انفرد كل منهما بجواب أيضا بأن لم يتفقا على شيء واحد فالظاهر ترجيح قوله أيضا وأما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد حتى صار هو في جانب وهما في جانب فقيل يرجح قوله أيضا وهذا قول الإمام عبد الله بن مبارك وقيل يتخير المفتي وقول السرجية والأول أصح إذا لم يكن المفتي مشتهدا بمعنى أنه يفتي بقول الإيمان مطلقا إذا لم يكن المفتي مشتهدا يفيد اختيار القول الثاني إن كان المفتي, المفتي مشتهدا يعني إن لم يكن المفتي مشتهدا إذا الإفتاء يكون على قول الإيمان مطلقا وإن كان المفتي مشتهدا يتخير بينهما بقوة الدليل لذلك قال ومعنى تخيره, ومعنى تخيره ان ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له ولا يتعين عليه قول الإيمان وهذا الذي صححه في الحاوي أيضا وقلنا الحاوي هو الحاوي القدسي لجمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي يعيد درس الإيمان الكساني وقلنا سمي بالقدسي لأنه فنفه في القدس قال وهذا الذي صححه في الحاوي أيضا بقوله والأصح أن العبر لقوة الدليل لأن اعتبار قوة الدليل شأن مجتهد شأن مفتي مفتهد فصار فيما إذا خالفه صاحباه ثلاث أقوال: الأول اتباع قول الإمام بلا تخير، الثاني التخير مطلقا الثالث وهو الأصحب التفصيل بين المجتهد وغيره وبه جلجة قاضي خانسا ما يأتيه والظاهر أن هذا توفيق بين القولين بحمل القول باتباع قول الإمام على المفتي الذي هو غير مجتهد وحمل القول بالتخير على المفتي المجتهد وإذا لم يوجد لإمام نص. يقدم قول أبي يوسف ثم محمد والظاهر أن هذا في حق غير المجتهد أما المسي مجتهد فيتخير بما يترجح عنده دليله نظير ما قبل يعني بمعنى إذا نيجف المسألة نفسه للإيمان قال يقدم قول أبي يوسف ثم محمد نا نحن قلنا في البداية الأكبر في الأكبر لكن ابن عدي قال والظاهر أن هذا في حق غير المجتهد يعني يقدم قول أبي يوسف ثم محمد غير المجتهد أما إذا كان مجتهدًا ها فيتخير بما يترجح بقوة الدليل يعني من كان الدليل أقوى نظيرا لما سبق واضح وقد علم من هذا الآن بدأ بمطلب جديد وهو يجوز اتباع الدليل وترك قول الإمام وإن وافقه أحد صاحبه وسنأتي إليه إن شاء الله في المرة القادمة حتى لا نفصل عليكم والحمد لله رب العالمين